أنا سأتحدث الليلة واحدة. في هذه الليلة أن أتحدث عن موضوع مهم في حياتنا وهو المركز الله في حياتنا. تقيم. علاقتنا بالله وكيف هي تحديد ما على بين الإنسان والله ربنا بالنساء لكي قائد بالنسبة لآدم كان الله كل شيء في حياتي ومع دين التجريبة اللي جات لآدم هي دخول شيء جديد في قلبه الى جوار الله فالشيطان قدم له المعرفة محبة المعرفة لكي يحبها بدلا من الله وقدم له حب الالوهية لكي يحب لأنه يبقى اله أكثر من ربنا خدم له شجرة الأكل الجسد حتى يحب الجسد والأكل أكثر من ربنا خدم له شيئا إلى دوار الله فلم الله بالنسبة لآدم هو كل شيء أصبح ربنا شيء من أشياء واحد من مجموعة في إله في محبة الله في محبة المعروفة في محبة الربع إله في محبة الجسد والأكل ربنا بقى واحد من مجموعة ما بقى أشكر لحده وطارك هذه الحرب هي التي تقاتل الكثيرين حرب النسبة لك ربنا هو الكل ولا لا هو مثل صيد أسئلة بالتدريج هل ربنا له وجود في حياتك ولا لا فالربنا له وجود في حياتك وللا هل له أهمية وجودك دليل أهمية في حياتك وللا هل ربنا ريه الأولوية في حياتك وللا هل ربنا بدلا من أن يكون الأول هو الكل في حياتك وللا دركات شيء انسان الاول في حياته هو ذاته مش ربنا ذاته هي الاول وهي الكل وبعدين وبعدين هذا الانسان اللي ذاته هي الكل والاول ربنا بالمجدال وسيلة وليس غاية وسيلة لتحقيق ذاته وسيلة لتحقيق رغباته وسيلة للأخذ ربنا بالنسباله الصراف اللي بيجي له فلو اللي بيجي تمويل تموين والمعين اللي بيجي له راحة والمنقز اللي بيحلوه مشكلة لكن في كل هذا ربنا بالنسبة له وسيلة لراحته وليس هذا فريق شو ذاته مش مقصود يذاته يعني شو علاقة <تصفيق> سؤال ممكن نسأله في قيمة ربنا في حياتك هل ربنا في حياتك للعطاء عنج الأرض هل أنت تريد أن تعطي الله أم تريد أن تأخذ منه هل ما تريد أن تأخذه من الله هو خيراته أم تأخذه هو بذاته إيه ربنا بالنسبالة يطلع إيه ايه ما قصد من ربنا بل سؤال اكثر من جدا من نشي هل انت عرفت ربنا ولا لستنا عرفتوك هل عرفت ربنا ولا لستنا عرفتوك ولا أقف بالمعرفة السبحية الشياطين يعرفون الله المعرفة العقلية الشياطين يعرفون الله المعرفة العقلية بل قال معلمنا يا عقوب إن الشياطين يؤمنون ويقشعرون في من عقل يعني يعني عارف النظارة الدنيا عمارة المدارة بنا لكن ما فيش بينه وبينه ما بينه وبينه حب ما فيش بينه وبينه صداطة زي الوجودين لك ربنا موجود اهو خليه معجود في السماء وما يوزع وبينا لا في السماء ويكبرنا الارض على جسمه مفيش علاقة ربنا موجود بس مفيش سلة زل واحد يقول في ايه كهربة في المكان ده بس محطش في في م... الكز مهصلش اتبيار ايه كهربة معظوظة لكن اتبيار مسناش مفيش سلة ايه ربنا بالنسبة لك انت تعرفه ولا ما تعرفوه يعني في اختبار بالنسبة ربنا ولا ما فيه هل عشت معاه ولا ما عشتت معاه هل ربنا بالنسبة لك فكرة ام وجود يعني في فكرة مع ربنا ولا في وجود حقيقي جيان حقيقي اسمه ربنا ايه اللي ما وجود ايه احساسك بربنا ايه احكايتك بربنا ايه اللي تعرفه عنه ايه اللي تعرفه عن اتفادي ايه ماذا علاقة هذه اتفادي الله محدد ما علاقتك بهذه المحبة اللي الله الله رحيم ايه علاقتك بالرحمة الله مزيح ايه في نفسك ربنا في حياةك <تصفيق> المزيح فأل السلاميذ من تظنون اني انا من تقولون اني انا انا ابقى ايه وما يجار ربنا بيسألك انا ابقى ايه انا ابقى ايه في واحد يقوله انت رب انا هقولك انت ايه انت الاب الاب اللي كل حنان وعطف ابولا الخسوطي ابولا الخسوطي مش الاب الجاسبي انت اللي ايه ابو خسوطي وانت رب الصبيق صديقي الخسوطي وانت يا رب الحبيب جماله تحت رأسي ويجينه تانقني انت يا رب العشرة اللي ما أقدرتي أستغني عنها حجدا يكا أمجد وأشياء وأتحرك أنت لست فكرة أنت في كياني أنت في روحي أنت في جسبي أنت في دمي أنت في فكري أنت بالمجال كل حال أنت بالنزالي أنت اللي بتعمل حي أنا لا أعمل أنت العامل أنت المخرّث أنا بتحرّب بيك أنت الموجه أنت تعمل حي أنت تعمل معي أنت تعمل بي ربما لا أتهمك ولكني أحكمك إسراك داخلي لا يعبر عنه أنا عرفت لكن الألصاب ما تقدرتي تعبر عن معرفتي لي وقالتاني ها ربنا ده شارج منك ولا داخل فيه يعني في حاجة شارجك اتنع ربنا في حاجة في السماء اسلام ربنا لما قول يا رب أبصت الفوق ولا أبصت الجوة أبصت السماء ولا أبصت قلبي شيء ربنا ده ماذا بصين لما أبصتين جاب وعاش في الطب خل ربنا عيني خلو كنت يا رب معي ولكنني من فرد شقتي لم أكن معك. أنت كنت معي لكنني لم كنت معك. أنت كنت جوايا وأنا مزحت ليه؟ يعني أنت كنت جوايا ومزحت ليه؟ لقول الكتاب النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركوا في العالم كان والعالم به كون والعالم يم... لم يعرفوا هذه مشكلة ربنا اللي الناس نشعر فيه وغيرت في الأرض يسمع خيرا ومع ذلك الناس يحبون الخير وربما لا يحبون الله مثلما يحبون خيراته أسرح جدا لما ربنا يعطيني شيئا ولا أسرح حينما لا يعطيني إذاً أنا أسرح بالعطية وليس بالله العطية هي هدفي وليس الله متى احب الله حينما يعطي وحينما لا يعطي هذا متى أحب, احب الله حينما يعطي وحينما اظن انه لا يعطي لان الله بتبعت دي يعطي. بياتي سواء ان حكيت او ما حكيتش اردت او ما ردت يا إخوتي لو آمنا سمانا أن الله هو المعطي بالتمرار ما كانت الحياة كلها تكفي لشكرة ما كانت الحياة كلها تكفي لشكرة نحن نعرف العطاية الظاهرة ولا نعرف العطاية غير الظاهرة الخفية ربنا لما بيقول اعطي الخفاء هو رقر بيعطي الخفاء فأحسن عطية هي ربنا نفسه بقول يا رب تعطيني ذاتك تعطيني أعطيني عشرة سنة. معك لا أريد شيئا على الأرض هربين بمزالة كده في حالات تختبر بيها علاقة الضربان كل هذا تختبر بيها علاقة الضربان الجد يعني عبارة بطرة الرسال تركنا كل شيء وكذا ان كل شيء وكبنا يا ما قدرتك على الشرك من اجل الله لا حاجه قدرتك على الشرك من اجل الله انك تترك شيء من اجله هذا ما قدر شيء يترك القدره ما غير شيء يتركنا يترك عارف رب الاولين ابراهيم بدا خلقته مع الله بكره في تقوين الثور هل أترك أهلك وعشرتك وبيت أبيك واجهب إلى الجبل الذي إليه حياة حوّى ربنا ترك كل حاجة على سن يطلع إيه أهلي ولا بلدي ولا بيت أبي ولا عشيرتي أنت الكل ما مدن أنت معايا ما مدن أنت معايا أنا لا عايز أهل ولا بلد ولا عشيرة ولا بيت ولا حد أبدا كل دي حاجات بطوطة هل أنت كده متقدر تترك من أجله وبعدين إبراهيم حبه ولد يجيله ولد يخلق عيد المحبة دي بخم في ألف وربين عرات أن يخبر حبه قال يا إبراهيم حتى الابن الوحيد الذي تحبه نبكت تقدر برضك تتركه من اجلي اه يا رب هنا ليه غيرك انت انت بمثالك العز انت تملأ قلبي تملأ فكري تملأ حياتي مش مسألك ابن على غير ابن هو انت الوقت وخذ ابنه وربطه والحضب والسكين واسيبه من اجلك اه يا ربنا بمثالك كده ولا في ادافات اخرى في قلبك الى جوار الله ادافات كثيرة رواسط كثيرة سيب ربيني رقمي من قلبك ويسيب الباقي الحقيق حدثتني احذر سيب اختبار اخر ربيني حملك يوم في الاسبوع عاجل تجيني اليوم. يوم يوم في الأسوأ قادر تجيني اليوم ومعيها تجيني الحياة كلها جال لو كنت تقادر تجيني اليوم خبت يوم للرب تقول يوم بحاله 24 ساعة يا ربنا ده مستعيب ماذا؟ ماذا؟ ربنا بالنسبة لك يشواخد الكامل الذي يستحقه ربنا بيقولك الدين الذكور الدين عائل الأشياء الدين أول ساعة في اليوم الدين أول يوم في الأسبوع الدين حتى من ماتياتك أول مرتب أو أول علاوة الدين الأولوية برضي يا رب الأولوية ريّة مش قادش يعني مش قادمة يعني انسان يقع في مشكلة المشكلة في نظر وتتحل بكبه والكيب ده عن ربنا يبقى يخرج من المشكلة ومعها واللي قعد في المشكلة ومعها ربنا ويحكي ربنا الحكة والمشكلة الحكة النهول اللي يتابه يا ريت ربنا ينجيك من التشويش ربنا ما يذلش ايه يا ربنا يبقى عبد ولا عبد خاص يا ريت يديلك بالشكل ربنا صعب يوصل في هذه المكانة كثير من شكل بنات من ربنا ونشرب اشياء اكثر من ربنا ايه مكان ربنا في حياتك الرهبان الذين تركوا كل شيء من أجل الله كان الله بالنسبة لهم هو الكل في الكل وليس فيها ربنا الوحيد جنبه مجيش حد قوي مش هو الأول هو الوحيد مش هو الأول هو الوحيد الشهداء الذين بذلوا حياتهم لأجل الرب مش بس ربنا كان الأول كان هو الوحيد حتى الناس اللي عاشوا في إثرات في العالم زي إبراهيم عيونه إبراهيم ربنا ابن إبراهيم كان الوحيد كان بيحب صاره وبيحب إسعاه وبيحب ولاده لكن ربنا هو الكل بأي وقت يصير يصير من هذا ربنا دي لعاية اللي بيقول عليها المسيح من أحب أبا أو أما من أكثر مني فلا يتحقمي ومن أحب ابن أو ابن أو زوجة أو أموال أو بيوت أكثر مني فلا يتحقمي من لا يبغي حتى نفسه من أجلي لا يستطيع أن يكون ليس الميزة هل أنت نفقد بتحبها أكثر من ربنا؟ مدعك السخصية لذاتك السخصية أفراحك السخصية ماليتك السخصية خريتك السخصية هل بتحب ده أكثر من ربنا؟ ايه فينك ربنا في حياتك؟ غلى واحد فيكو ايه لو بيقول يا رب وكلكو بتقولوا بالله وكلكو بتقولوا ربنا لكن ايه مركز ربنا في حياتك ربنا بيوجي في جان كل واحد فينا ويقول لكل مسترك دعوتنا في السر وأنا هكتم السر ومعيث حد ايه مركزي في حياتك ايه مركزي في حبك ايه مركزي في مزهولياتك أنا فين وانت فين انت لقول تلكو على ما اظن اسأل نفسك اين موقعك على قريطة الله اين موقعك على قريطة الله انت كين نفسك جعل ربنا عن نسيب مكان الجباية تابت مصر جعل ربنا عنه السحينة يزيل السحينة سابه. تعال اخليك سيادا منها سراك ونقل له جد نقطة تانية هل علاقتك بالرب علاقة حب ام علاقة خوف ام علاقة احتياج ام علاقة اضعب الآن تمشي مع ربنا لأنك مشتغل الآن تمشي مع ربنا عشانك مشتغل والآن تمشي من ربنا مع ربنا عشان خارج منه واللقاء من ولا واللقاء من دينته ومن كتابه ومنهم اللي لا خايت من رقابة الله عليك بيضحف القلوب بيضحف الأفكار ليشوفوا من الخفاء بخايت من هذه الرسالة هي الأكثر هي الجزاء خايت منه طبعا من يخدش منه كل الغلطان لكن من يخدش منه الغلطان يخدش يخدش يخد. علاقة بربنا لسه وضعه موضع الاختبار ما يجلت بالشغف هيعمل معك ايه نجربه في الموضع ده يستجيب اسكاله ولا لا هيعمل معانا معروف، ولا ما يعامل شي هيسترها في الحكاية دي اللي ما يسترهاش هجينا بنجرب نجد ربنا ده اصلع ايه الجنة الأكثر بالنسبال والأكثر بحاكم بيحكمك وأوامل بيزهالك وأنت عبده هو سيد وأنت مخلوط وهو خالق وان لو صلت العشرة وبتعاش الربنا وماشي معي. حدد, على ربنا. حدد على علاقة بربنا حدد علاقة فيه انسان بيسلي وما لديش علاقة بربنا بيسلي وما لديش علاقة بربنا وربنا بيقول حين تبططون عيد لكم اصطروا عنكم وان اكثرتم التلاح لا اسمع مفيش علاقة ان ها الشعب يعبدني بشفاهه اما قلبك ما سعد عني بعيده في كلمه ما في علاقه وفي انسان بيصوم وما في علاقه كل علاقه بالصوم ايه نوع الاكل ايه ميعاد الاكل ايه الجوع لكن العلاقه ما في علاقه, علاقة. وفي انسان بيروح يسمع ويتكلم ويتأدب بأصحابه وبرضه ربنا مفيش علاقة وفي إنسان يقرأ كتاب المقدس يزداد معلومات ومعرفة وإذا رسم في نظرت الأحد ودينه وبين ربنا مفيش علاقة في علاقة مع الوصاية الروحية لكن مش مع ربنا. لأن صلاته ليست صلاة بالحقيقة، وصومه ليس صوما بالحقيقة، وجهاد الخيرات ليس جهادا بالحقيقة، وداخل في عملية روتية لا أكثر ولا أقل، وبرضه ربي أرسلين، ما مركزي، ثم هذا السؤال. قريب احنا معجبين في الكلية تحالي السبع ثلاث ولا ثمان ثلاث ربنا يقول لي كان واحد في دول سبع لي عالثم ثلاث دوله اللي في دول. لكن بالحقيقة كم واحد بتعرف دول كم واحد يقدر يقول حبيبي لي وأنا لك حبيبي لي وأنا لك يقول من هو الله هل هو الخالق هل هو المدبر هل هو الراعي يقول لك الله ده حبيبي قول عليه زي ما تقول ويساب زي ما تقول لكن ده حبيبي حبيبي لي وأنا له من من أول ما عرفت وعرفت الحب ولقيت كل عواتف العالم الأخرى شاشيكة وبسيطة وتفحية والحب الحقيقي اللي له ثقل وله غمق هو ربنا هو ربنا وليبي حذ ربنا يقول يا رب عيزاعة معاك على طول يقدر كل واحد فيكم يقول عيزاعة معاك على طول ولا خلان بالذات اقدر اعود معك كتير لكن ربنا مقدارك خلان بالذات اقدر لكن ربنا مقدارك. ما نركز ربنا في حياتك ربنا حصله طيب ما بيقرش نحدد علاقتنا ونشوف ايه بالزبط ومشين ازاي او طيبك انت وضميرك كنت وقلبك لكن برد السؤال من جهه القائم زين ان في حال السؤال ده لبطرس بيترس بطرس باقول انا مش هسالك كتير مش هحقق معك كتير مش هقول لك ليه عنكرتني مش هقول لك ليه خف من الناس مش هقول لك عملت ايه مش أقول لك لما سبيت ولعنت كنت بتسبين ولما عنت لا أعرف الرجل كنت دوت بيه أنا عايز أسألك سؤال واحد أنا مرتهي في أن بس إيه لا سمعت دمونة أتحبني في الجبل أتحبني. أتحبني. أي طبعاً ما حد بر blends، أنا أقول تحقق له روح، أنا أقول أي طبعاً ما حد بر ربنا أنا ربنا تحقق على ربنا كم تلات، ما حد بر blends على كم شعاع لشيفه في والنهار وترد من كناشي عقلك ترى فلس، وواحد يكلمك تسع تنساه وتسرح ترى ربنا وتحط إذا تجيبك وتسلع السيره وتقول بحبك رج وتقولك لك ده ما قد يتقول له أرى كلامك رج حبك نصع لقبيل ولا تاب الحب حب مع حسات التمبيل ايه الحب ايه الحب ده, ده؟ ربنا زي فلان ولا زي فلانة حبك نصع دي إنه اشتاقت نفسي إليك يا الله عندك هذا الابتياق ماذا أقض أسراع أمام الرب محزاب هو اسمك يا رب فهو خمد نهار سلاوتي تدقوني أمام الآية دي أنا مش عارف ديوتك بيشتغل إزاي لمنك لقائد وقادي وكل حاجة ازاي بيقوله طول نهار كلاوة بيشتنا بدأ طول النهار كلاوة ازاي ازاي نريد نريد النظر الى حقيقة في عواقفنا ونضع علاقتنا بربنا نضع حجنا لربنا ندع تصديلنا للرب على كل شيء وعلى كل أحد وعلى كل شهوة وعلى كل رغبة شيء نعجن اذا كانت لنا هذه العلاقة بالله نتحرر من الداخل نتحرر من الداخل وهذه هي القرية العظيم الجاي انا بحب الحاجة التلامية مربوط به بحب الولد ولا البنت التلامية مربوط به بحب اللقب ولا الشهرة التلامية مربوط به بحب المال مربوط به بحب الجسد مربوط به لكن اذا تشكيت من كل دول وبقيت حب لقنا وفقان challenge فريتي اللقبة مربوط بده ولا بده ولا بده ده اسمه كوك محيوب فيش روابط مش متسلقل بحاجة انا حر كده زي اللي بيصير على كده بحطة على كدرمة فيه سفها على كدره كامل حريب مش متعلق بحاجة ولعوش ارشاده شوي الحد ده واحدة وثينه يسفه وينشي مش متعلق بيه مش متعلق بحاجة قلبة حره بمتاخر هل أنت تحررت من الداخل لما محبت ربنا حررتك من كل شهوة الأخرى ولا لسه لسه مربوط لسه مقيد لسه منسوس كل شيء تنسك فيه هو اللي بينسك فيه هل تنسك فيه هل الكلام ده كل شيء انت تنسك فيه هو اللي بينسك فيه بيخلدك دي قلت بتبقى قاعده عليك قاعده لمحبتك انت هتتحرر انت هتبقى كلك كله حر مفيش حاجة في العالم اللي عليك زي ما قال رسول الله من عن محبة المسيح مين لا استهاد ولا ذنك ولا سيف ولا حياك حاضرة ولا حياك مستقبلة ولا ملاعيك ولا حاج عبدا تحرر من كل شيء تحرر من كل شيء ما لحريتهم في الفتيح يسوع أطمع ربنا هو الكل في الكل حولاد الله أحرار حولاد الله أحرار حرية حقيقية وغسينه يتقال جلست على قمة العالم حينما احتدت في نفسي اني لا اخاف شيئا ولا استهل شيئا يفيد من ربنا يبقى ان لا استهل متيش هذا حين هل كانت من فقدانه او كانت من الجديد متيش هذا ساعد في هذه الحرية وهنا تمام الشباعة وتنازل قوة لأنك تحررت من الداخل ربنا دخل جوة قطع كل الرباطات في الداخل قطع كل الرباطات في الداخل فأسمح حرا أكثر من شعاع الشمس وأكثر من نسير الهواء وأكثر من أي أحد آخر له خرية جسرية أو نترية كنا تستطيع إنك تقول ما مركز الله في حياتك تقول يا رب الأخوة ولا احتياج ولا طلب أنت بالنسبة لي كل شيء وليس سواك لهذا الشكر يكون الله داخلك وليس خارجا منك لفي المسجد جائل إلى الأبد عمين